بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان استمع نفر من الجن فقالوا فقلوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا من تخذ صاحبة ولا ولدا وأنه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 وَأَنَّهُ ظَنَّكَ مَا ظَنَّ ثُمَّ الْأَنَّ لَّيْلٍ يَبْعَثُ الصُّبْحَ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فوجدناها, فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا نجري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومن دون ذلك كنا قرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله وأنا لما سبعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مِهَادًا وَأَن لَّوْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا لنفسنهم فيه، وَمَن يُعْرِض عَن دِكْر رَبِّهِ يَسْلُك عَذَاباً صَعِداً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوُو فَلَا تدعو ما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 هي ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له فان له نار جهنم خالدين سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون قل إن فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتطى من رسول فإنه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بما لديهم وأحق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.